بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا حبيبنا وسيدنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما اليوم فلن نبتسم وكيف نبتسم وأختنا الثكلا تقتل في فلسطين يصاب زوجها بين يديها ويتم أولادها كيف نبتسم ونحن نرى الجرح والقتل ونرى حاجات إخواننا في غزة كيف نبتسم ونحن نرى أن العالم يتفرج عليهم وكأنه ينظر إلى حلبة مصارعة يقتل بعض الناس فيها بعضا كيف نبتسم ونحن نرى المساجد تهدم والمصاحف تمزق والمستشفيات تدك على رؤوس المرضى ونرى الجامعات لم تسلم كيف نبتسم ونحن نرى جرحا في جبيننا فضحنا أمام العالم ونحن مع الأسف لا نملك له إلا الاستنكار والشجب والهرب إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ونرجو منهم أن ينصرون وهم في الحقيقة هم أعداؤنا أو هم داعم أعدائنا تعالوا اليوم نتكلم عن جرح في جبيننا تعالوا نتكلم عن فلسطين مهبط الرسالات وهي القبلة الأولى التي اختارها الله عز وجل ليستقبلها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويستقبلها المسلمون لم يختر الله تعالى بلدا غير فلسطين ليتوجه إليها المسلمون أجسادا وأفئدا نتكلم عن البلد الذي اختاره الله عز وجل ليكون مسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الذي أثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تعالوا نتكلم اليوم عن البلد الذي سينزل فيه عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان تعالوا اليوم نتكلم عن جرحنا في غزة لن نتكلم عن ذلك لأجل أن نبكي نبكي ملكا ضيعناه إنما سنتكلم عنها لأجل أن يكون لنا فيها بصمة لعل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا مع إخواننا هناك فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا بعض بصمتك أنا اليوم حقيقة يعني أفرح بلقائكم كما نفرح بلقائكم في كل حلقة وأفرح أيضا بأن يشرفني حقيقة في الاستوديو وينزل ضيفا علينا الدكتور جهاد سويلم وهو جزاء الله خير متخصص في ال... ومستشار في العمل الخيري في فلسطين ومعنا من عرفتموهم ابني ياسر وابني عبد الرحمن نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم لكل خير تعالوا اليوم نتكلم عن جرح إخواننا في فلسطين ولا يجوز اليوم أن نتكلم عن غيره أبدا فإنها النازلة وهي الميت الحاضر الذي لا بد أن يصلى عليه وأن يقدم على غيره كنا نتحدث قبل الحلقة أنا والشباب معنا الدكتور جهاد حول استشهاد الدكتور نزار ريان وطبعا الدكتور كما تعلمون يعني إسرائيل ضربت البيت الذي يعيش فيه هو وأولاده ب بخمسة أطنان من القنابل وقد كان يكفي ولو يعني قنبلة واحدة ربما لا تزن 200 كيلو 300 كيلو لكنها دكته وفي الغالب أن الصراخ يكون على قدر الألم يعني ما ضربت هذا الضرب إلا هو يتعرف قوة هذا الرجل ومقدار تأثيره في الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله الدكتور طبعا ولد في عام 59 ميلاد 1953 يعني استشهد رحمه الله تعالى وهو في تقريبا عمره 57 سنة السشهد هو وأولاده الأحد عشر ونساؤه الأربع كنت أتحدث مع الدكتور جهاد وذكرت لي أيضا مسيرته الدراسية نعم. فلعلك تفيدنا دكتور جهاد بسم الله الرحمن الرحيم حسب ما ذكر في سيرته أنه رحمة الله عليه هو بروفيسور في الحليف الشريف ما شاء الله تخرج من الجامعة الإسلامية في غزة بكالوريوس، والماجستير من الجامعة، الماجستير من جامعة الأردنية، والدكتوراه من جامعة أم القرى، أم القرى, في, أم مك القرى مكة. في مكة المكرمة، ما شاء الله، ورسالة الماجستير إلها حسب ما ذكر الدكتور عبد الله الشواهنة وهو زميل له كانت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهادة والشهداء الله أكبر. الجمع ودراسة ويقول أنه كتب في الخاتمة اللهم أرزقني وأهلي الشهادة الله. واليوم أظن أستشهد مع 13 شخص من عائلته الله أكبر الله أصلا أبناؤه الأحد عشر وضع عليها أربع زوجات هذا الآن خمسة وهو رقم ستة عشر وربما أيضا أنه, أنه توفي في البيت أيضا جيرانه أصيب أظن الأخوة عندكم صورته يا شباب لو, لو عرضتموها للأخوة المشاهدين حتى يعني يدعون له ويسألون الله تعالى لنجمعنا به في جنة ولا شكيوا لإخوة أن كلاما عن الدكتور نزار لا يعني أننا يعني نقلل غيره من الشهد عمر رضي الله تعالى عنه لما عاد بعض المسلمين من معركة فسألهم قال من, من أصيب قالوا أصيب فلان وأصيب فلان وأصيب فلان ثم قال ومن قالوا وأصيب أقوام رجال لا يعرفهم أمير المؤمنين فقال عمر وماذا ينفعهم أن يعرفهم أمير المؤمنين؟ يعني إيش يفيدهم لو عرفهم أمير المؤمنين؟ يكفيهم أن الله تعالى عرفهم فأنا أقول كلامنا عن الدكتور صلى الله تعالى أن يرفع درجته وأن يتقبله في الشهداء ونجعل هذه الأصبع التي تشير بالتوحيد شاهدة له عند الله عز وجل ورافعة لقدره يوم القيامة وأسأل الله تعالى أن يلحقنا جميعا معه شهداء في سبيل الله وكان خالد رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد يقول ما مالي أرى الموت كثر على الفرش؟ يعني يقول الناس صاروا معه يقبلون على الشهادة ما لأرى الموت كثر على الفرش نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمتك كما رحمة ونجعلنا من يرفع الله تعالى قدرهم في الجنة ونرزقنا الشهادة في سبيله قبل أن نبدأ أيها في كلامي عن اليهود وموقفنا معهم قبل أن نتكلم أيضا مع الدكتور جهاد حول بعض العمل الخيري في فلسطين قبل أن نذكر ما هي البصمات التي نستطيع أن نجعلها في فلسطين هذه الأيام قبل أن نوجه رسالة إلى إخواتنا وأبنائنا وأحبابنا في غزة، تعالوا إلى هذا التقرير القصير عن حال إخواتنا وأخواتنا هناك، ثم نرجع إليكم بإذن الله. نهم كن في جوهم ضع لا تخل الدنيا من البلايا والمؤمنون جسد واحد نعم. إنها فلسطين الجرح الذي في الجبين إنها غزة أرض الكرامة والعزة أنزل الله بها البلاء ليتخذ من أهلها شهداء تعالوا اليوم نزور فلسطين لنضع في غزة بصبة ما هو الواجب علينا كيف ننصرهم وما واجب العلماء والحكام غزة فشائر وبصائر كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتا بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم اليوم عن غزة هل يكفي فقط ان نتكلم فقط وان نكثر عليها الكلام ام اننا يمكن أن نضع في ذلك بصمات. أنا سأذكر مقدمة هي الإخوان الكرام والإخوة والأخوات معنا حول اليهود. يعني في ثلاثة أوراق بعد قانق ثم أستمع إن شاء الله تعالى إلى الفوائد من الدكتور جهاد زالخير ومن أبنائنا عبد الرحمن وياسر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان هناك أمامه عدد من الأعداء. أبرز هؤلاء الأعداء منذ أن بعثهم اليهود. لذلك منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام بل منذ أن ولد كما في طبقات ابن سعد لما حملته حليمة السعدية تقول حليمة السعدية لقيت نفر من اليهود وأنا ذاهبة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي في بني سعد فقالوا لها من هذا الوليد ونظروا فيه قالت هذا ولدي خافت عليه فقالوا أبوه حي فأرادتهم أن يرحموه فقالت لا أبوه ميت فهم به أن يأخذوه قالت لا, لا أبوه حي وهذا أبوه وأشارت إلى زوجها قالوا لو كان أبوه ميتا لقتلناه قالت مما قالوا إن في وجهه الأمارات التي جاءت في كتبنا فهو منذ أن كان في مهد عليه الصلاة والسلام وهم يكيدون له ثم كبر عليه الصلاة والسلام وترعرع وبعث نبيا وأقبل نفر من قريش إلى اليهود وسألهم قالوا عندنا الرجل يقول أنا نبي ويأتيني الوحي من السماء وأنتم أيها اليهود أصحاب الكتاب الأول ما رأيكم قالوا لهم أنتم أهدى منه سبيلا أنتم يا من تعبدون الأصنام وتذبحون لها وتشركون بالله أنتم أهدم منه سبيلا ولم تلبث الأيام لم تنضي حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإذا فيها بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريضة فكلهم وقع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حروب بنو النظير أول شيء حاولوا قتله واغتياله، فطرده من المدينة لأن كان بينه وبينهم معاهدة على الصلح بنو قينقاع حاولوا اغتصاب امرأة مسلمة وقتلوا رجلا مسلما فطردهم عليه الصلاة والسلام ايضا ثم بنو قريضة شاركوا المشركين في الاحزاب وطعنوا النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف كما قال الله اذ من فوقكم من اسفل منكم وحاولوا طعنه من الخلف فقضى الله تعالى عليهم ما قضى اذا اليهود اصلا من طبائعهم يا اخي انت مهما اردت ان تقلب الخنزيرة طاهرا لا تستطيع لما يكون عندك بار تريد أن تقلبه طاهرا تقلبه عصيرا لا تستطيع مهما عملت هؤلاء من طبيعتهم الغدر والخيانة كما أن من طبيعة الإنسان أنه إذا أصيب بالحر يخرج منه عرق غصبا عنه وأنه إذا تكلم كثيرا جف فريقه غصبا عن هكذا فطر كذلك من السنن الكونية أن اليهودي يكون بهذا الحال ثم أن, يعني أن هذا الخرق من الغدر والخيانة ليس فقط مع مع أمتنا بل هو مع الناس جميعا يعني كما أن الذئب يكون حاله على غدر وخيانة كذلك اليهود على مثل هذا الحال لذلك الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة أشد من البوذيين وأشد من الهندوس وأشد من النصارى وأشد من عباد الأوتان أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ثم قال ولتجدن قربهم ود إلى آخره فمهما حاولنا في الحقيقة أن نتقرب ومهما قالوهم بالعكس نحن وإياك نعبده إلهنا واحدا نحن وإخواننا اليهود وما أدري إيش هؤلاء أشد الناس عداوة والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة حتى لهم حتى تقول نعم عزير ابن الله وتلبس الطاقية وتهز رأسك عند عند جدار الحائط البراق أو او المبكى عندها يرضون عن كمثال هؤلاء ففي الحقيقة هذه قاعدة لا بد أن نعرفها يا أخي منذ ستين سنة ونحن نتفاوض معهم على موأد الظل والعار حتى ضحك العالم كلهم يسفهنا وجبننا ومع ذلك إلى الآن ما تحرك فيهم ساكن وكل يوم يدكون ومن أمن العقوبة سأل أدب يدكون إخواننا في غزة يقولون يلا يا عرب ماذا ستفعلون يلا نعلم أنكم ستشجبون وتستنكرون ومجلس الأمن امتلأت دروجه من كثرة اعتراضاتنا وأوراقنا ورسائلنا والإعلام تكلمنا فيه وما شابه ذلك فهم حقيقة يعني لا يؤدبهم إلا ما ذكره الله عز وجل في قاتل القاتل للمشركين كافة كما كما قاتلونكم كافة فأنا أودي أستمع يا دكتور حتى ما نأخذ الوقت عليك لأنك ضيفنا ولك حق علينا ثم أنت يعني متخصص أيضا في هذا الأمر. ما شاء فيك بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذا الكلام الطيب جعلني تخطر لي بعض الخواطر. أول حاجة. ليس من الغريب ان الصور المدنية تتكلم عن اليهود صحيح. بس ان تجد صور مكية تتكلم عن اليهود صحيح. والصحابة لم يروا اليهود بعد او لم يعيشوا بين اليهود هذه دلالة مهمة صحيح. اثنين في الحريف الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عدوا ستا بين يدي ساعة صحيح. يا ابي انت وامي قال موتي صلى الله عليه وسلم ثم قال فتح بيت المقدس صحيح. كأنه بقول للصحابة بعد موتي عليكم فتح بيت المقدس ما قصروا توفى صلى الله عليه وسلم 11 الهجرة 15 الهجرة فتح صحاب القدس ورحب عبيدة يتسلم المفاتيح من رجل الدين النصراني قالوا حسب الأوصاف اللي عندي ليست أوصافك من يستلم هذه المفاتيح فلما جاء عمر وخرج من الجزيرة حتى يتسلم مفاتيح القدس قال رجل الدين هو هو بنعته وصفته كانت صفة الله عمر موجودة في الكتابه الله أكبر الله أكبر. ثم سلمه المفتاح فبكر رجل الدين النصراني فقال له عمر لما نتبكي فقال رجل الدين لا أبكي لزوال ملكي ولكن أبكي لأن هذه الأرض المقدسة ستبقى لكم إلى أبد الآبدين الله أكبر يا جماعة راحت من القدس 91 سنة أيام الصليبيين ورجعت لنا أيها الإخوة والآن القدس رايحة مننا 42 سنة من 67 ميلادي وستعود بإذن الله بس أنا هنا حاب أذكر هالشباب هالشاب السعودي ولا الفتاة المصرية ولا الشاب الهندي أو الشاب الأندوليسية وذكروا لهم أملاك في القدس هذه الأملاك ينبغي أن يحطوها ما هي هذه الأملاك؟ قصة رمزية فلسطيني جاء يهودي يشتري منه أرضا الشيخ محمد أغلى الأراضي في القدس فقال اليهودي الفلسطيني اكتب ما تريد حتى أشتري منك هذه الأرض قال له الفلسطيني سأعطيك إياها مجانا قال له مجانا؟ قال له نعم قال له ما الشرط. الشرط؟ قال له والدي قبل ما يموت قال لي أن هذه الأرض في معي فيها شركاء مليار وثلاثمئة مليون مسلم جيب توقيعاتهم خذها بلاش هي قصة رمزية بس يتأكد انه كل واحد منا له املاك في القدس له املاك في غزة ولهذا هذا المعنى مهم جدا انه جميعا ايها المسلمون لكم ميراث يعني فلسطين ارض وقف اسلامي لا يجوز التفريط لها هذا المعنى اظن معنى مهم ينبغي ان يكون عند النهار صدقت صدقت وانا انبه بكسار ايضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جهز جيش أسامة أصلا جيش أسامة جهز لفتح الشام ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنه سيموت فمات عليه الصلاة والسلام مباشرة بعتت صحابة بعت الصحابة جيش أسامة إلى الشام وأيضا معركة مؤتى قبل أن عليه الصلاة والسلام كانت قتالا في الشام فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام منذ أن استقرت له الأمور في المدينة وارتاح من قتاله مع قريش أول جهة التفت إليها هي تحرير البيت المقدس كما أنه, القبلة الأولى كما أنه حرر الكعبة وهدم الأصنام حولها أراد أن هذا البيت الذي انتشرت حوله الصلبان ولم يحترمه القوم الذين حوله وأهانوه بأنواع الأهانة أراد عليه الصلاة والسلام أن يطهره كما طهر مكة فالمقصود أنها يعني لها مكان خاص يعني نحن يا جماعة ترى ما نتكلم عن عن بلاد احتلات ولا عن مكان في شلالات شيخ محمد ما جلالت, جلالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يصلي بال بال بالأنبياء 123 ألف نبي صلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما في موضع في الأقصى إلا وبه مكان سجد به نبي من أنبياء الله عز وجل صدقت صحيح لذلك حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني تتوهق نفسه إلى أن يذهب إلى ذاك المكان إلى أن يرسل أصحابه القتال فيه إلى أن يعني يكون له عليه الصلاة والسلام صح التعبير بصمة جهاد في ذلك المكان كما صار له بصمة جهاد في خيبار و جهاد في كل مكان من الدنيا وهو بلا شك عليه الصلاة والسلام هو المعلم للجهاد الأول وهو المربي لأصحابه عليه أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك والعلماء ذكروا لما تكلموا في إحكام الجهاد. قالوا وينبغي على المسلمين أن يجاهدوا ويتأكد عليهم في الدول التي أو البلدان التي كانت مسلمة ثم اغتصبت منهم لذلك فيما يتعلق بفلسطين ما يتعلق بالأندلس ما يتعلق بغيرها التي كانت تحكمها الإسلام ثم بعد ذلك أقبل من أقبل وقتر المسلمين يعني وعمل لهم ما عمل ثم اقتصبها منهم هذا بلا شك أنها أمر لا بد أن يعني يلتفت إليه أنا شباب سأسمع إليكم بعد قليل ودي أسأل الشيخ جهاد دكتور جهاد إيش الأشياء اللي موجودة الآن في فلسطين من أعمال يعني إغاثية خيرية دعوية ليتك تحدثنا عن هذا؟ طبعا أنا بدي أتكلم لعله فلسطين برمزيتها ومركزيتها وقدسيتها جعلت كثير من الجمعيات الخيرية في العالم تتوق نفسها لخدمة الأهل هناك وازداد هذا من وجود احتلال ترى مهم جدا شيخ محمد أنه سادة مشاهدين انتبهوا أنه كل ما سنتكلم عنه من حصار ومن نفاد طعام ونفاد وقود ونفاد أدوية هو كل سبب الرئيسي وجود احتلال أحسن ينبغي أحسن. أن نركز على هذا المعنى في احتلال موجود حصار, يعني. حصار موجود هذا المعلم مهم جدا إحنا عندما نذكر بعض الأرقام لعله السادة المشاهدين وإخواننا بتكون واضحة عندهم ما الذي لعانى لهذه العمل. أنا أضرب على سبيل المثال الآن عدد الشهداء حتى اليوم في سبعة أيام أكثر من 430 ربحهم من الأطفال والنساء 2300 جريح منهم 500 جراح قطيرة ربحهم من الأطفال 2300 أنا عملت اليوم حسبة وجدت أنه خلال السبعة أيام كل أربع دقائق هناك قتيل أو جريح كل أربعة دقائق. الآن في خمستاشر ألف شخص بين طفل وشيخ مسلم وامرأة يعيشون بناء مأوى لأنه في 350 منزل هدمت وهم يقولوا أنهم أوه. يضربون المقاومة يضربون المنازل أخي ما في دقيق في قطاع غزة هذا هذا كلام مهم هذا ليس استهلاك احنا لم نأتي هنا لنعبي ساعة. مص مصدرك يا دكتور بناء على اتصال. أخي الكريم أنا ليس ليس كلام ترى. آخذ تلفون قبل ساعة ونص مع لفحص. آخذ تلفون. ثم متابعة لإخواننا في الجمعية الخيرية وفي الإغاثة ومراكز الإحصائية الدقيقة ما في دقيق في قطاع غزة غزة الآن تحتاج يومياً 300 طن من الدقيق ما في حليب أطفال بتكلم جد ما في حليب أطفال بقطاع قطاع غزة غزة تحتاج يومياً 30 طن من الحليب الكهرباء 80% من قطاع غزة ما يأتي بالمناسبة العشرين بالمئة مو معناها عندهم 24 ساعة الكهرباء تأتي لهم ثمان ساعات في اليوم فقط لمن سعاد في اليوم فقط. المستشفيات ما فيها كهرباء. الموليدات عبر الوقود. آه آه الآن المستشفيات ما في غاز النيتروز شو قصة غاز النيتروز قصة غاز نيتروز مهم جدا للتعقيم والتخدير. ما في كل مستشفيات الولادة أغلقت. ما في ولادة. ولد في البيت لأنه تحولت مستشفيات الولادة لمستشفيات عناية مركز للجراحة. شوف هذه المعاني. ما في دراسة. بالمناسبة السبت الماضي يا طلاب الجامعات يا طلاب المدارس السبت الماضي يوم الضرب الساعة 11 وقت الضرب بالفلسطين كان أول يوم اختبارات نهائية سبحان الله أول يوم طيب بالله عليكم هل تصدقوا خلال انتفاضتين قتل اليهود من طلاب المدارس 848 طالب جرحوا 4792 جريح نصفهم معاق إعاقة دائمة بالمناسبة وجدنا أن معظم إصابات اليهود في منطقة الدماغ والأعصار للأطفال طب ليش الجندي اليهودي ما يختار القدم أوليد يختار الدماغ بالرشاش. حتى إذا ما مات الطفل الفلسطيني يبقى معاق جائمة طول حياته طيب طلاب الثانوية العامة مثلا في الدول العربية كم يوم بدومه؟ بدومه حوالي 240 يوم طلاب الثانوية العامة في فلسطين بدومه 100 يوم رغم ذلك قد يستغربوا أقل الشعب في العالم العربي أمية الشعب الفلسطيني حتى الآن أخي الكريم هل تصدق أن الكيان اليهودي هو الوحيد الذي يصف نفسه بأنه شعب الله المختار وأن باقي الأقوام دون البشر حيوانات أضخم سجن في العالم موجود في فلسطين حين نتكلم عن غزة يعني الضفة فيها جدار تكريس الاحتلال حول 2 مليون ونص إلى سجن طوله 750 كيلومتر. الجدار العازل هذا 700 وعرضه يصل إلى 8 متر إلى 9 متر صدق كم فلسطيني اعتقل في الستين سنة الماضية 700 يعني خلال, من كل خلال كم الستين سنة الماضية حول يعني من كل أربع فلسطينيين في واحد طب فإذا قلنا أن معظم المعتقلين رجال، يطلع نسبة من اعتقلها من الرجال 42% يعني كلما تشوف فلسطيني قول هذا اعتقل هذا ما اعتقل هذا اعتقل هذا ما اعتقل لا ما لجل المأسان اللي بنعيشها يا شيخ عدوتهم مش مع البشر عدوتهم مع الشجر مليون ومئة ألف شجرة قطع اليهود واقتلعوا خلال خمس سنوات معلكتهم مع الشجر قبل شوية جابوا معلكتهم كانت مع الحيوانات في غزة كم قتلوا من الحيوانات لهذا كل هذا دفعنا إلى أن نضع أولوية لابنتسطين في برامجنا ثم فيها خير كبير جميل أعطنا يا شيخ بشائر بشائر, بشائر عمل خيري وما. من باب نحن يعني نوازن بيننا. البشائر بإذن الله كثيرة فضل الله عز وجل فلسطين فيها أيتام كثر على تقديرنا فلسطين فيها 55 ألف يتيم فضل الله عز وجل في مجموعهم العام مكفولين فضل الله عز وجل كثير من الأسر الكريمة هذه أسر الكريمة نقصد فيها أسر الأسرى أسر الشهداء لأنه فيه 11 ألف أسير بالسجون 11 ألف أسير نصفهم متزوجين فأولا عندهم عائلات فمن خلفهم فقد غزة أحسن. كثير منهم فضل الله عز وجل شيخ محمد نحب بشر سادم شهدين فبلى الله عز وجل حلقات تحفيظ القرآن الكريم لفلسطين. لزل حالها فيها على الأقل ثمانين ألف طالب وطالبة ملتحقين بحلقات القرآن الكريم. أنا بتكلم عن مليون ونص يا جماعة. في الصيف الماضي عربي. خرجنا خمس آلاف حافظ والآن عندهم برنامج بثلاثة مليون دولار لتخريج عشر آلاف حافظ في الصيف القادم. خمسة آلاف حافظ. للقرآن كاملا, كاملاً يقرأه كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في دورات علمية مكثفة. في دورات مكتفة علمية. الحمد لله في علم شرعي. ما أتوضّح. الحمد لله عز وجل. بالتقيل البعثول العام القادم. حسبيكم بيضحى يجلو الأطفال. طبعا بجلس من الثمان الصبح للخمس العصر. والمدرسين والعلماء. في دورات علمية مكثفة. علمية مكثفة لهذا م. أنا بقول ناس يستبشروا. كلاه الفلسطين فيهم خير كبير بفضل الله عز وجل. معاني طيبة. والجمعيات أخي بفضلها في كل مكان تتكلم عن السعودية تتكلم عن ندوى العالمين شعب إسلامي لجأة السعودية لغاية الشعب الفلسطيني مؤسس في مكان مكرمة. تروح على مصر لقاط أطباء مصر توقف بالكويت تتكلم عن الرحمة لشفصي الخيرية تصل على قطر قطر الخيرية عيد الثاني. تذهب إلى أوروبا الجالية المسلمة في أوروبا وقفت وسندت أهل فلسطين بمعاني كثير بفضل الله عز وجل إشنا الآن عندنا مشاريع م هذه المشاريع يفكر طيب أنا دعني دكتور جهاد سألك الآن أنت ذكرت أنهم عندهم يعني 80 ألف طالب وطالبة منتظ هم منتظمون في حفظ القرآن في غزة نعم. من بين مليون ونص فقط نعم. طيب أنا بالمناسبة في الرياض عدد سكان الرياض 6 ملايين عدد الطلاب في تحفيظ القرآن 152 وثنين ألف بمعنى أنهم أن الذين في غزة يعتبرون أضعاف هذا العدد وذلك إذا جاءت النسبة هؤلاء مليون ونص في تمنين ألف هذولا ستة ملايين فيهم مئتين وخمسين ألف بلا شك أن الشباب في الرياض لهم جهد لكن أنا أقصد أن الإخوة في غزة لهم اجتهاد بلا شك أنهوا اجتهاد ملحوظ الحط الدروس العلمية لي أيضا لهم فيها مجال المحاضرات في المساجد يعني غزة الآن هي بلد محررة ليست تحت حكم الإسرائيل أبدا ليست كذلك ليست تحت حكم السلطة الفلسطينية عباس ومع إنما هي تحت حكم ال في حماس الشيخ و ومن معه أليس كذلك يعني إسرائيل ليس لها أي يد عليهم طبعا. إلا ما يتحصل في صار وما شابه ذلك شوف شوف معنا غزة 360 وستين كيلومتر مربع غزة فيها 1100 مسجد ما معنى هذا ما معنى استهداف اليهود المساجد م. بالمناسبة إحنا في العمل الخيري نستفيد من المساجد في الإسعافات الأولية لأنه غزة فيها 13 مستشفى فقط طيب بقينا معنا دقيقة يا دكتور أعطينا انا اسر قطعتك في معنى كثير أريد إخواني الكرام أن يتواصلوا معنا فيه آه. واتمنى أن يكون هذا الحديث الناس أن ضع بصمتك هي من بدأت به أنا أدعو إخواني أقول لهم أن اليهود يتصلوا يوميا بأهل غزة ويهددونهم فينبغي نحن أن نبادر ونتواصل مع أهل غزة عبر الهواتف أنا أقول إذا اتصلت في غزة صفر صفر تسعة سبعة صفر مفتاح فلسطين ثمانية مفتاح غزة الثابت للهاتف الثابت مرة ثانية صفر ص تسعة سبعة صفر ثمانية وبعدونا الإخوانهم يحطوها إذا وضعت بعد الثمانية اثنين واحد ثم ضع أربع أرقام فأنت ستتصل بفلسطيني في رفح أو وضعت بعد الثمانية اثنين صفر وضعت بعدها اربع ارقام فانت ستصل بفلسطين في خانيونس. او وضعت بعد الثمانية اثنين خمسة ثم اربع ارقام عشوائيا فانت ستتصل بفلسطين في دار البلح وفي المنطقة الوسطى او وضعت بعد الثمانية اثنين ثم أربع ارقام فانت ستتصل بفلسطين في غزة فكرة اتصل فيه كل ثبتكم الله نصركم الله قلوبنا معكم بكل ما نملك شيخنا يوميا يتصل له بعشرات الهواتف يهددون أهل غزة محن الله, الله مش آية في آية 120 في صف التوبة ولا يغيضون الكفار في آية في صف التوبة يعني بمعنى إنه نغيض الكفار له معنى إغاضة الكفار مم. وهذا الهاتف ضروري. أنا أدعو الشباب إلى أن يزرعوا شجرة بمئة دولار قيمتها مقابل كل شهيد أو جريح احفظ أسباب من ضحوا وأرث بهم أصحابك أيها الأخي الكريم طلاب الطب اكبرنا طالب طب طلاب الهندسة اكفلنا طالب هندسة تعرف على قضيتك تعرف على الأرض المباركة فهذه الأرض المباركة لك فيها أم ذاك وجزاكم الله خير الله حفار جزاك الله خير وأنا يعني مستفيد قبل أن أكون مستمتع بكلامك ونحن نشكر حقيقة الدكتور جهاد بزال الله خير على على تشريفي لأنا حقيقة في الحلقة وكنا نود ونرغب أن يكون موجودا معنا طوال الحلقة لكن بزال الله خير كثرة ارتباطاته يعني يستر الله تعالى أن يعني نقتنيص من وقته هذا المقطع، فنشكرك وإن شاء الله يكون لنا لقاءات الأرقام التي ذكرها الدكتور إن شاء الله تعالى ستنزل في الموقع بإذن الله تعالى. موقعي وموقع الإخوة في إقرأ. أبشر. أبشر. أبشر. أبشر. أبشر. أبشر أبشر أبشر بإذن الله تعالى. فاصل قصير يا الإخوة ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال معكم أيها الإخوة والأخوات حول ضع بصمتك مع إخواننا في غزة وفي رصين. ولا شك أن الأمة هي جسد واحد والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ولا شك أن الذي ينظر إلى أخوانه هناك ويرى البكاء والدماء ثم لا تتحرك فيه نخوة ولا إيمان على الأقل يا أخي لو شاركهم ولو شعوريا لا شك أن الذي ليس عنده أي مشاعر هذا من العيب أن ينتسب إلى الإسلام وكذلك من العيب أن الذي يرى مثل هذه المناظر ثم يتابع على مسلسل ولا يتابع على فيديو كليب ولا يتابع هالأمور وكأن قلبه حجر ولا يهتم بإخوانه أبدا وليس عنده أي مبدأ من بعد الأخوة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ما من مسلم يخذل المسلما في موطن انتهك فيه من عرضه ويذل فيه إلا خبره الله تعالى في موطن يحب فيه مصرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه طبعا بعض المقاطع في الصور لإخواننا الذين أصيبوا بأنواع الإصابات هناك في فرسطين ولا شك أننا بإذن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار والإنسان صحيح أنه يحزن لأحوال إخوانه لكن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أرواح الشهداء تكون يوم القيامة في أجواف طير خضر تطير في الجنة كيف شاءت وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يود لو أنه ما يترك كتيبة تخرج في سبيل الله إلا خرج فيها عليه الصلاة والسلام وكرى الصحابة إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم للجهاد ولم يجد شيئا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع كما قال عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فلا شك حقيقة أننا مع حزننا لما أصاب إخواننا إلا أننا نقول إن أهل غزة يقاتلون نيابة عن الأمة هم يجاهدون نيابة عن الأمة كلها في جهادهم وفي ثباتهم وفي تمسكهم بدينهم ونسأل الله تعالى أن يسكن روعهم وأن يعلي قدرهم وأن يرفع نزلهم ولا شك حقيقة أن قتالهم لهذا الشعب من اليهود يعني هو قتال شرعي ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المجاهدين في سبيل الله أنا أرحب بالأخ فادي كان ما شاركنا في الفاصل الأول حياك الله يا أخفادي الله. عبد الرحمن طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا عز نفسي وأعزي الأمة الإسلامية بالأحداث التي حدثت في غزة وأقول أن الله عز أن يكون في عونهم وأن يشرفنا بما نستطيع بما نستطيع بنلاحظ الآن أنه فقط الدورة اللي باديه بعض, ال... بعض الأشخاص في الشارع العربي انه فقط بي... بيشتم بيسب تربينا <تصفيق> يعني إلى مرحمة الله عز وجل على تعليق الأسباب على الآخرين حتى ننتظرها من للآخرين <تصفيق> ليش مثلا الأنظمة ما تسوي ليش الحكام ما يسوي طيب انت جزء كن جزء من الحل ولا تكون جزء من المشكلة تكون جزء من المشكلة لما تكون جالس بعيد عن أي مبادرة تقدمهم <تصفيق> الجميع يتحمل المسؤولية لا يوجد أحد خارج إطار المسؤولية. هو ولو قطعتك عبد الرحمن تدري لماذا البعض يقول ان الحكام يليتهم يفعلون لا يليت. لانه يرى ان الذي البصمة الوحيدة التي يستطيع ان يقدمها هي ان يحمل او ان يرسل ليلهم دبابات وطائرات بينما نحن نستطيع ان نفعل اشياء اخرى غير مسألة ان نحمل سلاح صحيح هذا لا يستطيعه الى الحكام بين قوسين وزراء الدفاع وزراء الحرب في الدول الاسلامية والعربية لكن يعني نحن نستطيع ان نفعل اشياء اخرى لعلك شرع بعضها أي إنسان ما بيقوم بأي شيء عملي بيكون بعيد عن نصر تقواننا في غزة وكل إنسان بعيد عن نصر تقواننا في غزة سوف يحاسبها الله عز وجل والتاريخ تأكد يوم من الأيام بشيء لا نحبه ولا نريده بل سيسبنا التاريخ سيقول إن هؤلاء رأوا إخوانهم يقتلون ويصابون بينواع لصابات ومع ذلك ما تحرك فيهم شيء نكتفي بقول ندعي له والدعاء في المساجد ويكفي زعم لغير الناس بتدعي في المساجد الدعاء مهم جدا انا ما أقول إنه مهم أقول مهم جدا ولكنه لا يكفي لأنه يقول الله عز وجل وقل اعمالكم الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فاي انه بما كنتم تعملون أي انه اللي بيسوي الآن بترجوا الى الله عز وجل وسينبك الله تجل بما بما عملت وتعمل تبرأ بوقتك بجهدك بمالك قدر الإمكان اسأل أي شخص جرب التطوع والعمل التطوعي يجد لذة والسعادة لا يجدها في أي شيء صدق. آخر أحيانا طيب أن تقول تبرع بجهدك ووقتك إذا كان ما يستطيع أن يعمل في جمعية خيرية يتبرع فيها بجهده، كيف يستطيع أن يبذل جهده؟ هل ممكن يبذل من خلال إنترنت من خلال توزيع كتيبات معينة من خلال ملصقات من خلال ايش ااا المجال واسع وكبير جدا ونستطيع نضع بصمات بيشتى الانواع وإذا الله خير على التنبيه اللي ذكرته إنه مو شرط بالاستباحة وكذا فاي م مش من مسؤوليتك إنك تسوية الشيء هذا لكن في في بصمات كثيرة نضعها واتمنى لو وصلت إلى محورها نذكره بإذن الله على جبهة القضية إذاً دعنا عبد الرحمن المخرج ينبهني لأن تقرير جاهز الذي عملت موجزات ما الله خير حول غزة الأخوة حتى لا نكون كما قلنا يعني ممن يمر الناس بالبر وينسون أنفسهم الإخوة جزام الله خير الشباب أعدوا تقريرا بذلوا فيه أشياء حول إخواننا في غزة لعلنا نخرج ونشاهده معكم في دطاق ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم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 ما نعرف انا أنا أقدم لهم مناجبنا نحن نسوي أي شيء بإنسان نحن نسويه وأنا حب بعد ما شفت مشاكل هذه حب أسوي شيء للشعب الفلسطيني اللي خاض في, في أراضي فلسطين وفي غزة الصورة اللي إحنا شفناها متوقعة موجودة بغض بنفس الطريقة اللي إحنا قاعدين نشوفها فرححاول إنه أصحح هذه الصورة المغلوطة اللي الإعلام الغربي بينشرها هناك وأبين إنه مدى الحياة اللي عايشينها بالذات دحين في غزة كيف عايشين تحت قصف المئات من القتلى والشهداء والأطفال والنساء والشيوخ كلهم تحت ركام ركام مشاهد مرة مثيرة. اللهم لا إله إلا أنت جاهلاً مجيباً عن المغرمين أستغفرك وأسألك وصفاتك عُليا أن تسكن إخوانا مجاهدين في فلسطين أعلى درجات وأكثر ما تملأهم وأكثر ما تملأ. بسم الله وصلّى بسم الله الرحمن الرحيم بلا شك أن الذي يعني تتحرك نفسه لأجل أن يعمل شيئا هذا بلا شك أنه عنصر إسلامي يعني الله سبحانه وتعالى يريد منه مثل ذلك يعني ونحن لا نريد حقيقة أن الإنسان يرى هذه المناظر ثم لا يتحرك فيه أي شيء أخوة عزامة الله خير كلموا بعض أمة المساجد لأجل أن يقنطه ولا شك أن قنوة النوازل يشرع في هذه الأيام إذا نزلت في المسلمين النازلة فإنه يشرع الإنسان أن يقنط وأن على أقل أن يحرك مشاعره بالدعاء لإخوانه المسلمين عبد الرحمن نحن كنا قطعنا عليك بقي عندك بالنسبة للمبادرات كل على قدر طاقته وعلى قدر إمكانياته لكن للأسف النقطة هذه تستخدم استخدام سيء إنه كل على قدر طاقته وإمكانياته فأنا ما حسب حاجة أنا ما بدي شيء أنا ما ني رئيس ولا ني وزير ولا ني تاجر كبير عندي أموال فيعني حال حلي نفسي على قدي مع إنه وتحسب أنك جرم صغير وفيك أنطوى العالم الأكبر من قوة التحكم لدى الإنسان إنه يكون عنده بدائل متعددة في نفس الموضوع. وفي نفس الوقت نريد هذه القدرة أن تظهر الآن أحسن. كخيارات وبدائل أحسن. في وضع البصمة أحسن أحسن طبعا نحن يا جماعة لا بد أن نعمل شيئا دون أن ننتظر من غيرنا أن يعمل يعني الـ الـ نحن نعلم يقينا حقيقة أن هذه المنظمات الدولية لا مجلس أمن ولا حقوق إنسان ولا غيرها لن تتحرك مع إخواننا في غزة يا أخي إذا كان صدام قتل لأنه أعدم لأنه قتل 148 شخص واستمروا يحاكمون السنة إلى سنتين ثم أعدم لأجل هذا يا أخي هؤلاء الذين قتلوا في خلال يوم واحد فقط 233 هؤلاء الذين قتلوا فضلا عما أصيبوا بأنواع الإصابات ونحن ذكرنا قبل الفاصل أني أنا حسبت قسمت عدد القتلى والجرحى على السبعة أيام فوجدت أنه في كل أربع دقائق فقط فيه إما قتلوا إما جريح فباللهي عليك لو كانت المنظمات الدولية ستتحرك أو كانت ستعمل شيئا لعملت شيئا لإخواننا في مثل هذا الموصل نعم أنا أود أن أسمع لعندك فادي لكن معنا فاصل القصيري والإخوة ثم نعود إن شاء الله تعالى سنذكر بعض البصمات التي يستطيع نسانا يفعلها بالمناسبة يظهر عندكم على الشاشة تباعا فتح خط فلسطين وكيف تستطيع أن تتصل على الأرقام الأرضية لهم عبد الرحمن اتصلت عبد الرحمن سنسمع ماذا حصل مع عبد الرحمن لما اتصل بالهاتف اتصل كذا اتقراضيا على اي رقم ويعني سيخبرنا بما حصل معه نعود اليكم ان شاء الله تعالى ولانا تخرير اخر تكلمة التخرير الذي عمله الشباب فكونوا معنا بإذن الله بينهم كن مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم تفضل فادي حمنا كنا قطعنا عليك قبل قليل أنا كنت بتكلم بوجه رسالة الوسائل الإعلام م. حاليا في الأحداث اللي يشوف على التلفزيون م. كل تركيزهم على عدد الضحايا على عدد الشهداء على عدد الجرحى، ونس الجانب الإنساني يعني الآن عندك مثلا 430 شهيد م. و200 جريح م. كم عائلة كم كم و... كم شخص هم؟ أنت مثلا تركز على الشكل الإنساني اللي هم الجانب الإنساني عشان نبين للعالم إنه إسرائيل أو الجهود ما بيركزوا حربهم ضد الإرهاب لا هم بيركزوا حرب عشوائية لقتل المدنيين وهذه مشكلة عندنا يعني كانوا جايبين قصة بنت عمرها 16 سنة عاشت مع أربع أخوات ليها تحت القاض وماتوا الأربع وهي اللي خرج سبحان الله هذا هو الماية اللي جلست مكثت أيام على هذا الحال ما كثر لا مكثت يمكن تقريباً يوم كامل تحت القاض عمرها 16 سنة وأخواتها كلهم ماتوا هذا هو الجانب اللي إحنا نبغى نركزه ووسائل إعلام عليه على أساس إنه يبين ويوضح الصور للعالم إنه المناسبة هذه ذكر وسائل إعلام أنا يعني جراني ياسر لما قال في في التقرير إني أنا مدام هؤلاء يعني أنا سأرسل إلى العالم منبههم لقضيتنا من هل تصدقون يا جماعة النسي إن إن الأمريكية تبث بس خاص للدول العربية وما حولها وبس خاص آخر لأمريكا يعني بالأمس كان في اتصال مع أحد الأخوة من كندا فيقول يا أخي أنا ما أدري وش اللي حاصل عندكم قلت كيف؟ ما تدري شيء ما دخلت إنترنت قال لا والله قلت يا أخي الـ CNN قال والله الـ CNN تكلمت فقط لمدة أربع دقائق عن فلسطين وغزة وراحت إلى أخبار أخرى قلت يا أخي عندنا الـ CNN تتكلم عن هذا ساعتين يوميا قال لا الـ CNN التي تبث عندكم غير الـ CNN التي تبث للشعب الأمري شوف في يا أخي التعتميم يعني وبوش لما سئل عن عم يقع قال من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها تدافع نفسها تقتل النساء تقتل الأطفال تفعل ما تشاء يا أخي الله تعالى يقول بعضهم أولياء وبعض لا تتخذ اليهود والنصارى يا أخي دين القرآن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ليش يا ربي قال بعضهم أولياء وبعض أنتم تتخذون أولياء ما هم أصلًا مع بعض بعضهم أولي كلهم قالوا الله له ابن هذا سموه عيسى هؤلاء سماه عزيرا فكلهم عمومًا يعني هم ملة كلهم دني إسرائيل معنا تقرير أنا ودي بالشباب عمل تجربة أتصل من هاتفي أعطوني رقم افتراضي على غزة عندك كم هو فتح الخط؟ 0-0-9-9-7-0 أيوة نحط بعدها 8-7 أحط الآن أي أربع أرقام أريدها أنا. أي أربع خمسة أرقام 5 أرقام 8-2-8 طيب الآن ضربتنا 0 0 ها ايش اكسب بعده؟ ثمانية دان. ثمانية ثمانية اربعة رقم شوي. ها بعدين اخط اي اربعة, أربعة ترقام؟ <تصفيق> <أربعة. تصفيق> طيب مثلا حطيت اثنين ثلاثة واحد <تصفيق> اربعة نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا الان على غزة ولا لا؟ على غزة ايه <تصفيق> وهذا تلفون ارضي <تصفيق> ايه الارقام الارضي هذه يعني ممكن يرد علي الان طفل ترد علي امرأة رد علي طيب يقول رقم الهاتف غير صحيح يردون هنا تسرقم تزوج رقم إذن هو ثمانية اثنين ثمانية اثنين ولا لا نعم. ثمانية ثمانية اثنين وراء بعض ولا لا؟ أضيف رقم أربعة رقم المخرج تزع زعله الطرق لأنه ضيع الوقت يعني لكن نحن إن شاء الله تعالى حتى نثبت لإخواننا أن المسألة لها نتيجة يكون رقم غير مستخدم يا شباب رقم في غير غزة صفر صفر آه، ثمانية ثمانية آه، واحد وشرين ودين أربع رقم اثنين واحد بعدين أي أربع رقم أي أربع رقم يلا خم... خمسة رقم خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة, خمسة، ثلاثة. <تصفيق> هذا الآن رقم أرضي ولا لا؟ أيوة، كل أرقم أرضي هذا وين في رفح؟ واحد وشرين يففح <تصفيق> إيه هذا قاعد يرن بس ما الصوت واضح عند المشاهدين ولا لا؟ خريجه بالميك الو السلام عليكم يا اختي اركب استراحه انا محمد العريفي اكلمكم من السعودية نريد والله بس نصبركم وندعو لكم جزاكم الله خير نحن الآن في قناة تتراك كيف أوضع إخواننا عندكم أنتم في رفح يا وقتي ألو نبدو أنها سكرت السماعة طيب لعلي أريد رقم في غزة دعنا بإذن الله تعالى بعد التقرير هذا لعلي نحاول الآن في أي رقم افتراضي نتكلمهم بشاء الله تعالى نأخذ الأخبار منهم معنى الجزء الثاني من التقرير الذي يعده الأخوة نخرج إليه إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم بإذن الله أينهم؟ كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الشيء اللي شفناه اليوم في التلفزيون أثر فينا كأفراد. أنت وأنا لازم نسوي حاجة عشان أخوانا الثلاثين. لازم نصرهم لازم نسويهم أي شيء. أنا اليوم إن شاء الله هتبرع بالدم، وأنت إن شاء الله هتبرع على كمان معانا بالدم. لأنه شيء بسيط يقدر أي واحد منا كفرد من المجتمع يسويه. ان شاء الله بذل الله نقدر نسوي حاجة تنصر اخوانا فلسطين ويا رب يكون معاهم اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانفر زهورا من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانفر زهورا من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود. من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنان عادتك أقضي هنا أصمتك ضع بصمتك الأطفال هم الجيل القادم. الأطفال هم الجيل الذي سوف يقوم بارجاء الدور الذي لم نستطع نحن أن نقدم هذا الدور الآن نحصل على بعض الأطفال في هذه في مكان التدريب والمتعة بالنسبة للأطفال. وأسمعهم أسمع أراءهم عن ترسيم. فليعبو فلسطين الأخطى في إسرائيل ماذا تعني هذه الكلمات بالنسبة للأخطاء الضفمة اللي أنا أبغى أضحها لأنني حايت معهم وأزرع فيهم قيمة حب فلسطين وحب الأخطاء ونحن وين كنا أخطاء إن شاء الله عاجزة في المستقبل سنقف مع فلسطين ونؤدي الدور الذي لم يستطيع غيرنا أدا هذا الدور جراء هذا الطمج المختلف Çayır bulmuş bir deli hasta olmamışlar bu. Hayır. Hayır. عشان هم او طيب فالحين للحين احنا لازم نسوي حاجة حتى ما يموتوا الاطفال اخواننا في فلسطين ولا ياخذوا المسجد الاقصى من فلسطين مين يقول لي ايش احنا بنسوي نسوي, نسوي دعاء طيب ممتاز ها او نسافر هناك وننكس على هناك او نسافر هناك ونخلص على الاسرائيليين طيب وندعي وندعي يا الله يا رب العالمين برج هم أخواننا في فلسطين وقل كغيدهم واحفظ أخواننا كغار وطرق اليهود آمين. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جالس أتصل على أرقام افتراضية في غزة حتى ما نأخذ ما نأخذ الوقت أثناء البرنامج. يعني من باب الله أننا يعني نقف مع إخواننا هناك. السلام عليكم. ماش الاتصال ما هو ما هو راضية أنا تفضل في هذه أكمل ما عندك وانكر أقطع عليك ذاد. ما شاء الله. أنا للتقرير سواء الأخ عبد الرحمن عجبني جدا. هي. إحنا أهمية لازم نبين للناس أهمية في القدس وأهمية فلسطين. السلام عليكم. عليكم معك أخوكم محمد العريفي من السعودية. متصلين بس والله نسلم عليكم ونصبر ألو ونصبركم يا أختي على ما أنتم فيه. أنتم كيف يا أختي أنتم يا أختي الآن في غزة ولا وين؟ في غزة كيف كيف مركم؟ وعليكم السلام كيف حالك يا أخي أخوك محمد العريفي من السعودية أنا بس اتصلت على رقم افتراضي كذا أريد أني أصبركم على ما أنتم فيه والله الناس والله يدعون لكم في كل مكان وأنا اليوم خطبت الجمعة ودعيت لكم في آخر الخطبة والناس بكوا ودعوا لكم عليكم الله والله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أمين كيف كيف أموركم؟ إن شاء الله أموركم طيبة. يعني بالكاد في في الشبكة وفي وصعب الآن. الآن الوضع أولادك أنت لما يطلعوا للشارع عادي أنت آمن عليهم ولا ماسكهم مسك صعب طيب أخي كيف وضع الطعام والشراب الخبز متوفر حليب الأطفال متوفر ولا كيف؟ والله نوع... نوعين غريب جدا لكن بخفاء الله الحمد لله بالله يعني مفتوحة وما شيء الحمد طيب أنا بس ألك سؤال مباشر بما أني أنا لا أعرفك ولا تعرفني المعونات اللي أرسلتها الآن الدول العربية وصلت وزعت عليكم؟ هي المفروض تدخل طبعا عن طريق عن طريق المعبر اللي بينه وبين مصر ولا لا رفح في الغالب. صحيح صحيح لا ما ما ماشينا حاجة ولا بنعرف كيف تصل ولا كيف توصل أصلاً. إيه هي توصل عبر عدد من الوكالات لكن غريب طيب الآن ال ال البقالات الكذا فيها فيها طعام اللي بده يشتري؟ محدود جدا المواد العينية محدود جدا بس للقوت اليومي يعني زي الأرز والخالي. كيف نفسيات الناس؟ الحمد لله والله الناس يعني على قلب رجل واحد كله مستعدين ومتوش مستعدين موتوا. الله الله أكبر الله الله يثبت نواياكم والله إنكم رمز البطولة والله اليوم صلاة الجمعة كيف الناس كثير صلوا؟ لأنهم كانوا خايفين من الضرب أسأل الله تعالى أن يفرج ما بكم وبلغ سلامنا قل إخوانكم في السعودية يدعون لكم ويخطبون عنكم الجمع والله والله والله لو يتسر لنا طريق إليكم أن نأتي والله نحمل السلاح وندافع عنكم الله بأجسادنا والله ونسأل الله تعالى أن يختارنا وإياكم شهداء في سبيل الله وأسر الله تعالى أخوك محمد العريفي وعندي هنا أصحابي أخي عبد الرحمن وياثر وأخي فادي واحنا عندنا برنامج في قناة اقرأ ونتكلم عن قضيتكم والله ماذا لماذا ذكرتكم أسأل الحمد العريفي يعني يمكن سمعت نعم الشيخ محمد العريفي يمكن أنت رأيت لي بعض البرامج أو سمعت لي عشرة فائز أرادك طيب سجل رقمي عندك يلا أوه. رقمي طيب ولا ما يطلع عندك رقمي بال لا عندك يطلع طيب 00966 نعم 505 أيها 8 4 أيها 5 الله يحفظك وبلغ سلامي لجميع الأخوة قول في السعودية يدعون لكم وبإذن الله تعالى أنكم منصورون ابشروا بالخير نحن على نحن على الحق إن شاء الله الله يثبثنا بار سيامان الله يا أخي الله يحفظك مع السلام سيامان الله الله يحفظك سيامان الله أنا دي أربع دقائق ونصف أو خمس دقائق أنا ما أدري طبعا هل الصوت واضح عندكم أيها الأخوة في التلفزيون أو أيوة الواضح هذه مكالمه والله الله افتراضية رقم وضعت الرقم حتى يمكن رأيتموني وضعت رقم افتراضي ما مدري إيش وطلع لي هذا الاتصال وانظروا إلى تقبله وفرح بإخوانه والمرأة التي ردت نادت زوجها يعني مثل هذه يثبت إخواننا والإخوة وضعوا أرقامهم الآن وضعوا أرقام فتح الخط بعدها اكتب أربع خمسة أرقام افتراضية وكلموا احنا معكم والله تعالى يوفقكم ونحو ذلك هذه تعطيهم دفعة بإذن الله تعالى. بعد ال, ال, ال, هذا فتح غزة هذا رفح أعطونا غزة يا شباب حتى ال, الناس يتصلون على الإخوة في غزة. أه, أه, نعم رفح نعم أحسنت رفح هي مدينة في غزة. أه, هذه غزة تتصلوا أيها الإخوة على الرقم اللي أمامكم أه, ثم بعد ذلك تضيف ستة أرقام أي أرقام إقراضية صفر اثنين ثمانية تسعة مدري إيش يطلع عندك. إذا رن قلوا محنا معكم ندعو لكم إحنا إخوانكم أحبابكم الإسلام جسد واحد هذا بلا شك يا جماعة أن يعطيهم دفعة أنا أدعو إخواني في السعودية وفي دول الخليج وفي مصر وفي دول الشام وفي اليمن وفي العراق وفي دول المغرب العربي كله وإخواني في أوروبا وفي أمريكا والسرالي وفي كل العالم أدعومنا أن تصروا بإخوانهم ويربطوا على إيديهم ويشجعونهم ونسأل الله تعالى لنا ولهم الثبات طبعا نحن أيها الإخوان نطالبكم كما تعلمون في كل حلقة بواجب ترسلونه ولنا في الحلقة التي تليها ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الواجب ماذا أنتم مطالبون أن تعملوا فستكون الآن أمامكم لوحة الواجبات يعني كيف ترسلون الواجب إلينا ثم الطاطل ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتا للتواصل مع البرنامج ضع بصمتك ضع بصمتك إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني. أتقرأ تي في دوت نت. للتواصل مع البرنامج ضع بصمتك ضع بصمتك إرسال المشاركات. على البريد الالكتروني بصمتك اكرا-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com اخر موعد لاستقبال المشاركات هو يوم الاربعاء فالكون ينتظر لا تزيد المادة المرسلة عن ثلاث دقائق فدرس هنا يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة ضع بصمتك كن بينهم كن مثلهم في جوهم بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال معكم أيها الأخوة حقيقة لم يبقى معنا إلا 19 دقيقة أو 18 دقيقة تقريبا على نهاية البرنامج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان أننا نقاتل اليهود فقال صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود في الحديث الذي رواه البخاري مسلم فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله قال إلا الغرقد هذه الشجرة هذه صورة شجر الغرقد. قال إلا الغرقد. كل الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد. إذا اختفى وراءها اليهودي فإنها شجر هذا أيضاً صورة أخرى للغرقد. قال إلا الغرقد فإنهم شجر يهود. في حديث آخر ذكر بحر الأردن البحر الميت. فقال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود على نهر بالأردن. أنتم لو تلاحظون البحر الميت الآن من شرقه الأردن ومن الجهة الغربية فلسطين. قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه يعني أنتم في الأردن وهم غربيه يعني اليهود يقول الراوي ولا أدري أين الأردن يومئذ هذا, هذا البحر سنكون نحن في شرق وهم في غرب اجتمع اليهود من روسيا ومن أفريقيا ومن كل مكان لأجل أن تقوم هذه الحرب التقارير الجيولوجية تقول ان نهر الأردن، ان هذا البحر الميت الذي سماه في الحديث نهر الأردن الآن يقل ويتبخر وأن المتوقع خلال ثلاث عشرة سنة أن يجف تماما هذا المتوقع الآن حسب دراسات جيولوجية. فانظر سبحان الله كيف أن الأردن من شرقه. وأن اليهود الآن يعني انظر القدس والخليل ووأن اليهود من غربة فنسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا وأياكم والآن أيضا في نهر في الأرض يقال إنه موجود الآن ولكنه جاف والعلماء لهم في ذلك كلام المقصود أن أنهم ستقع الحرب بين المسلمين وبين اليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وبالمناسبة الإخوة الحلقة القادمة أيضا عن الجرح الذي في الجبين غزة وفلسطين لذلك إن شاء الله تعالى سأتكلم أكثر عن حربنا مع اليهود وكيف تكون يعني كيف تكون هذه الحرب معهم تفضل ابن ياسر طيب أو طيب شباب خلوني أسمع ياسر بعدين بعدين نطلع تفضل ابن ياسر أنا عندي نقطة كذا مهمة لازم أرجع عليها ما أدري هي سياسة تتجاهلها يعني ولا ما نعرف إيش. كلنا نعرف أن الصراع في فرسطين هو صراع ديني من الأساس وفكرة قيام دولة إسرائيلية كان مخصصة فقط لليهود أحسن لأصحاب الديانة هذه نحن نعرف أنه أحلامه المقاومية بإعادة هيكل سليمان والحركة الصلاحيونية العالمية قالت أنه ان اليوم الذي نبني فيه كثيبة يهودية من تحت يهودية واحدة هو اليوم الذي ستقوم في دورة ثلاثة لمن فيه كتيبة يهودية كتيبة فرسان ومقاولين، آه، فاا يجب علينا إنه نخلي القضية ما تكون قضية عربية بس المفروض أنها تكون أوجة إسلامية،, تكون قضية إسلامية. دايما نشوف من ظهارات شعبية في في العالم الإسلامي إندونيسيا باكستان في المغرب العربي من الشرق الغرب صدق. هذا العالم الإسلامي كله يعني نحتاج إن زي مثلاً ما نظمت الأمور سامي تتخنوق في جاد خلال القضية هذه. أحسن، بيرضى الله وجهك يا سرو، صدق إيه في تفضل. تعليق على كلام اليهود عندهم الأطفال أن بعلموهم في العاشرة دي لقنوهم عبارة شلت يميني النسيت في عشرين، في عشرين. عجيب. هذا في العاشرة حقتهم. هذول اليهود يعلموا الأطفال، طب إحنا الأول لينا إحنا كمسلمين نعلم أطفالنا الأهمية القدس إن يفهموا كيف يج. الشير قدس أصلاً مم. للمسلمين صدقت صدق منهم منذ صغرهم في إحدى العوائل في الفلسطين أرسلوا تقريراً كانوا يدرون أننا حلقتنا عن غزة والمفروض تكونوا عن غزة يعني حتى لو لم نقول لكم عن غزة أنتم ستتعلمون ابتداء أننا عن غزة ولا يمكن أن نغفل هذا الموضوع حقيقة سواء في خطب الجمعة أو في البرامجة أو فيما شابه ذلك أرسلوا تقريراً لطيفاً يدل على التضامن فلم نشأ حقيقة أن نؤجله ونجعله واجب في الحلقة القادمة مع أن هذا هو نظامنا عادة لكنني حقيقة رأيت أن أقدمه استثمارا له واستغلالا نخرج مع التقرير هذا دقائق ثم نعود إليكم بإذن الله في هذه البقعة من العالم توقفت أحلام الأطفال عند لحظة لا يشعرون بها بالخوف وأطبحت أمانيهم أن يأتي الغد بدون قصف ودمار نقصف الضالنا وهلكت وإن نعيش وإن نروح نعيش وين في الشارع في الشيء اللي سجع وهذا واليهود تحقينا وين ما كنا إحنا كنا قاعدين يعني وكنا كنا قاعدين هيك اللي هو قلت لابوي وأنا خايف كتير ومش عارفة إيش بدا أسوي وما استفدنا للصاروخ جاء علينا في بيت واحد اجتمعت بعض العائلات الفلسطينية لا لأجل الفرح لكن ظروف صعبة وجديدة ألمت بهم عائلة أبو محمود أحد العائلات الفلسطينية التي اضطرت إلى ترك منزلها بعد تدميره إثر قصف مجاور له لتلجأ إلى بيت آخر فتح لهم أبوابه صار إنو... لو كنا قاعدين وصار سجار قوي صرت أبلاه سرخ عليه صوت ويقول لي يا ما أنا بش أنا خايف أصلاً وهم بسرخوا بصوت يمّا طب أنا بدي أشيل الصابا هذا اللي الرجال ينام تحت الخزان ولا أشيله هم من الدار على أسل... على نشوف إن مكان آمن كله فيه قصف والمجهز فيه قصف بس بيتنا يعني وقت الحالي كله مضرر يعني بقدرش الواحد ينام فيه يعني يبعت فيه يعني أي هزة بسيطة راح يقع كله مش عارفين يعني حتى الان احنا وين بدنا نروح بعد هيك يعني وين نتوجه وين نروح مش عارفين يعني بيت لا يصلح السكن الحياة صارت صعبة كتير عندنا في قلب البيت بقدرش نعيش فيها ابو محمد وبيته المتواضع استقبل العائلة المنكوبة ليتقاسم وئيهم صعب الحياة في غزة هذه الأيام رمضان البرة والدرددردت وطبعا عنده ولد صغار وأربعني وساقعة طبيعة أنا حستقبله وأحضنه لأنه اليوم عنده بكرة ما لحدش بعرف اليوم بيت كويس يمكن بكرة بيتي انهار زي بيت اثنين اتنين يستجنون ونستني فلازم الواحد يقدم كويس عشان يلاقي كويس ذلك هو شكل الحياة الإنسانية التي اعتاد الفلسطينيون أن يتعايشوا معها ويضربوا مثلا للترحم والأخوة فقد عودتهم المحن والشدائد أن يكونوا عائلة واحدة ودسدا واحد بسم الله الرحمن الرحيم هو بلا شك حقيقة الإخوة في في غزة هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهري والحمكة ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنا معي حقيقة يعني عدد من البشراء ودنا تكلم عنها قبل أن أسمع اللي عند عبد الرحمن وأنا أعلم حقيقة أنكم تتصلون يعني المخرج ذكر لي كل قليل يقول معنا اتصال معنا اتصال لكن أن التي بين يدينا كثيرة حقيقة وأنا أفرح باتصالكم وأستبشر لكننا مضغوطون ولعلنا إن شاء الله تعالى خلال الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كل وضع أسهل بالمناسبة هناك عدد من البشار يعني الإخوة اللي في حماس طبعا خلال إطلاقهم لصواريخ القسام أطلقوا خلال الخمسة أيام مئتي صاروخ قسام اليهود منهم مليون يهودي باتوا في الملاجئ خوفهم من الصواريخ عطلت الدراسة عندهم والوظائف إلى يوم الثلاثاء يعني زادوا عليها يومين أو ثلاثة كله خوفا يعني كما قال الله عز وجل القذف في قلوبهم الرعب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي ذكر قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر والله عز وجل لما ذكر اليهود قال تجدنهم أحرص الناس على حياة يحرص على حياتنا ويحصل ما يحصل أهم شيء يبقى حي جريدة هارتس أو جديدة معاريف اليهودية ذكرت أن أسبوع واحد للقتال يكلف إسرائيل مليارين ومئتي مليون شكل إذا امتد إلى أسبوعين سيكلفهم ثلاثة مليارات ونصف إذا امتد إلى الشهر سيكلفهم ستة مليارات لاحظ المسألة يا جماعة بالمليارات فالذي يدعم اليهود في الغالب أمريكا أمريكا الآن مع هذه الأزمة المالية التي تعيشها أصبح المواطن اليهودي هو المطالب الآمن خلال الضرائب أن يدفع ما يدفع الإخوة في يعني حتى في حماس في خلال قصفهم قصفوا طبعا تعطلت الـ الـ شبكة الاتصالات الصهيونية ثم وعيدت بعد ذلك تعطلت أجرات الإنذار في عسقلان المقصود أنه كما قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اليهود كانوا يظنون بل بعض ال... مع الاسف بعض الكتاب العرب الذين كتبوا عن فلسطين قالوا هذه وهذه صواريخ يعبتون بها وبعضهم سماها صهاريج واحد قال عندهم صفايح يسمونها صواريخ طيب هذه الصواريخ انظر ماذا فعلت هذه الصواريخ هزت كوندريزا رايس تتكلم عنها في امريكا عن صواريخ القسام وانظر هذه 200 صاروخ خلال 5 ايام فما بارك بالله تعالى يعني ب... بما يوفق الله تعالى اليه اخواننا انا اقول حقيقة الله معكم ولن يتركم أعمالكم واعلموا أنكم ما دام أنكم تنصرون الله تعالى والنية خالصة فأبشروا بالخير بإذن الله تعالى نعم عبد الرحمن أنا ستتكلم عن أطفال اليهود أطفال اليهود يتربوا تربية خبيثة وسيئة جدا آه. وكما قال الله ذورية بعضها من بعض مجموعة من اليهود من الجنود اليهود دعوا أبنائهم وبناتهم وجاب شاف الصواريخ هذه اللي بتشوفوا لهم في الصورة وطلبوا منهم انهم يكتبوا رسائل الى اطفال غزة و الى اهل غزة فإلى ماذا يكتبون هل هي اهداءات ام سلام ام حب هل هي انفتاح على الآخر؟ هل هو تمد هل هذه حضارة ماذا سيقولون لهم رسائلهم واضحة وهذه الاجابات هذه اجابات الرسائل بشوف لنا الصورة ضحايا وجثة اطفال و قتل كثير من بين اطفال ونساء نساء السن وللأسف رسائلهم وصلت ونحن نعلم بها من قديم ولكن هم يترجمونها حقيقة إلى... نحن نعتذر للأستاذ المشاهدين عن المناظر المؤذية عن هذه الصور حقيقة المؤذية لأنفسنا لأننا مقصرون معهم حقيقة ولا بلا شك أنها صور أطفالنا وإخواننا وهي منشورة أيضا في الإنترنت منشورة في غيره هي مؤلمة حقيقة لنا ولكن نسأل الله تعالى أن ينصرهم ونحن ننشرها حقيقة لأجل أن ندعو لهم بدعاء خالص وأن نعلم الوحشية اليهودية التي يقف وراءها أمريكا ومن ومن شايعهم من, هؤلاء من اليهود ومن شايعهم وإلا بلا شك أننا نتألم والله لما نرى هؤلاء الأطفال والإنسان يعني لا يملك عينه يعني هذا طفل أو غلام ببكائه وأمه معه وهذا الطفل صغير ينظر بعينيه حائرتين في في سيارة لا يدري أين تنقله فالمقصود حقيقة أنه مناظر مبكية صحيح لكننا نريد أن يعني أن نحمّس إخواننا غاية الحماس لأجل دعاء إخوانهم لأجل دعمهم لا ننكر حقيقة ولو قطاعاتك عبد الرحمن. لا ننكر حقيقة أن يعني عدد من الدول زال خير كان لهم جهد يعني المملكة العربية السعودية أرسلت عدد كبيرا من الطائرات وصلت إلى أكثر من 20 طن ما بين أغذية وأدوية اليوم الصباح وصلت إلى الرياض أول طائرة فيها عدد من المصابين الخادم الحرمين الله خير مر عليهم في المستشفى التخصصي بنفسه وزار المصابين الله لا يحرم لاجر الإخوة أيضا في قطر جزاهم الله خير في مؤسسة عيد وفي قطر الخيرية. عملوا مهرجان كبير و... ودعموا مؤسسة الجمعية القدس الخيرية و... وايضا الآن هناك إخوة من قطر إلى في... في رفح الآن موجودين الآن لأجل إدخال بعض المساعدات جمعوا أكثر من 60 مليون لإخوانهم لأجل شراء بعض المساعدات من مصر وإدخالها إليهم أيضا كثير كثير من الدول الحمد كان لهم تأثير احنا معنا عبد الرحمن واجبات الحلقة الماضية لكن إذا كان عندك شيء سريع كده تعطينيها لا طيب أو طيب إذا بقي نقطة؟ الحلول. نعم عطل الحلول لن تحرر الأقصى أو غزة وفلسطين حتى نتحرر نحن من أفسنا ومن ذواتنا. نتحرر من الخوف من عدم تبني القضية. نتحرر من الطمع في عدم المبادرة والحفاظ على أموالنا ومسانيتنا. نتحرر من الجهل بالقضية ثقافيا نحن نعرف القضية وأبعاد القضية. نتحرر حتى في الدين أنه دافعنا وانطلاقنا هو الدين والاحتساب يعني بعامل الدين أن الله عز وجل لن يتركنا وأعمارنا الله يبيه واجه الصدقة الصدق. بالمناسبة سبحان الله أمس وزير التجارة الإسرائيلي كان من يومين كان يتكلم على الهوى واحتقارا في القسام سبحان الله ضرب صاروخ قسام بجانبه ومباشرة أخذوها أمام الكاميرات ونزلوه تحت السيارة خوفا عليك كما قال الله عز وجل يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنتي أمورا إجده بالمناسبة الدكتور جهاد الذي كان معنا في أول حلقة الآن يكلمني على الهيدفون الإخوة يعني يخبرونني يقول اتصلوا به إخوة من غزة قالوا يا أخي جاءنا ثلاث اتصالات في الواحد جاء في بيت ثلاث اتصالات قبل قليل الآن يصبرونهم هذا إن شاء الله تعالى من آثار بصمات إخواننا انا ادري انكم يا شباب عندكم اشياء وفوائد لكن اجعلوها في الحلقة التي بعدها انا ايضا حقيقة بينيدي اوراق كثيرة لكن الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى ستكون ايضا عن غزة نحن نريد منكم أيها الاخوة والاخوات ان تجعلوا لانفسكم بصمات اما ان يعني يسر الله تعالى لكم التبرع غدا ان شاء الله في حملة في التلفزيون السعودي والاخوة في اقرة ينضمون معهم نريدك أن تصور نفسك وأنت ذاهب وأطفالك وهم يتبرعون صورهم وارسلها إلينا على الموقع www.arifi.com أو على الموقع أو على الإيميل الذي عند الأخوة في, في قناتي إقراء إذا تيسر أن الإنسان يكون لها أي تفاعل من خلال الإنترنت صور نفسك فيديو وأنت جالس تشتغل على الإنترنت وترسل إيميلات وتشجع الناس على العالم مثل هذا إذا كنت علقت أي أوراق لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في غزة حطها إمام مسجدكم إذا, إذا دعا حاول تسجله ولو صوت أو تثبت الكاميرا ولو كاميرا الجوال ثبتها في مكان معين واجعلها تصور الصلاة وهو يدعو وأرسله إلينا إذا كان هناك خطمة جمعة خطب إمامكم وصورت أرسل لنا إياها ولو مقطعا منها نريد أيها الإخوة أي جهد عمل لإخواننا أنا أعتبر هذه الواجبات إذا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نشرناها هذه فيها تثبيت لإخواننا في غزة حتى ما يقولوا أين المسلمون نقول يا أخي هؤلاء المسلمون معكم ليس شرطا أن ما نفق في حقيقة نذهب بسلاح ولا أن نسوق إليهم دبابة لكن على الأقل أن نفعل لهم يسر الله تعالى إضافة إلى الدعاء لهم بقدر المستطاع الحلقة الماضية كانت عن القرآن تعليم الناس القرآن الحرص على تحفيظهم من القرآن بقدر المستطاع الأخوة جزام الله خير ابن عبد الرحمن وياسر وفادي كانوا أيضا لهم تقرير رائع حقيقة وعمل رائع في ذلك تفاعل كثير من الأخوة والله الحمد ولعلها من أكثر الحلقات التي جاء فيها تفاعل يعني ازدحم البريد حقيقة بالصور وبمقاطع الفيديو اخترنا لكم مجموعة منها هي أوضحها تقريبا وأكثرها يعني مناسبة لنا مع هذه التقارير واجبات الحلقة الماضية ثم نعود اليكم بإذن الله. اينهم كُنِت في جوهم ضعبص متى أورب بالله حي ألم ترى كيف طال وكفاح ألم تبين في صدق رأس ليل يطش مكانك اصبرنا قول سبحان فيه سلف كل سيعلمون ثم كل سيعلمون ألم نعلم الأرض بهذا والجبال أوتاد فوق الأقدام الجوانب الزوجة الزوجة الزوجة وَجَعَلْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّارَ عَذَابًا فغنينا فوقهم سبعا شجادا وجعلنا من غر وحاجا وانزلنا من المحفرات ماءا نجادا لنخرج به حبا ونفاتا بابا, صمتا. بابا صمتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقيت في احدى الامالة عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله كيف حالك كويس حال الحمد لله معلوم يقرأ القرآن ايو ايو يلا يقرأ معلوم تبت, تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى أنهما له وما كثب فيصلانا رنزا طالها بن قمرأة حما لتالهتب في ديدها حبل من مساد صدق الله العظيم صدق الله العظيم قل الحمد لله قول الحمد لله ما شاء الله ثوالك قول شكرا يا برنامج شو بسمتك شكرا يا برنامج البصمته بابصمتك بابصمتك با با با بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا فبقوا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع باصمتا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ما بقي معنا فقط دقيقة هو عشر ثواني انا ارسل بها حقيقة الى اخواننا رسالة الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون والله العظيم إن الذي يجده الآن الجنود الإسرائيليون من اليهود والذي يجده المواطنون الإسرائيليون في المغتصبات الفلسطينية من الرعب والخوف والجزع وما قدف الله تعالى بينهم من الفزع والله العظيم إنه أضعاف العذاب الذي يصيبكم الآن وأضعاف البلاء أنتم إن قتلتم فإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن تكونوا شهداء كما قال عليه الصلاة والسلام قتلنا في الجنة لاكم في النار والله تعالى يقول ولكن ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وقال عز وجل ويتخذ منهم شهداء فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وياكم الشهادة في سبيله وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عن إخواننا بلاهم وأن يتقبل شهداءهم وأسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضاهم وأسأل الله تعالى أن يسيرا إصالة الإعانات إليهم وأن يرفع الله تعالى ما بهم وأن ينزل الله تعالى غضبه ورجزه باليهود الله صل على محمد أيوة الإخوة والأخوات ننتظر منكم البصمات منها الاتصال على إخوانكم تثبيتهم صوروا ذلك منها شيء في الإنترنت تعملونه منها أيضا التبرع منها تسجيل الدعاء تسجيل الخطط إلى غير ذلك أرسلوها إلينا حتى نثبت في إخواننا إلى اللقاء الأسبوع القادم عن غزة وفلسطين أيضا وصلى الله وسلم رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله